হম <laughs>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 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض مِنَ الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما وَنَقْمَعُ أَنْ يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم, أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام لجسر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 إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ليبلونكم الله بشيء الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلن الصيد وانتم تمعون ان قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا الكعبة ام كفاره طعام مساكين او كفاره مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقام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 সেমিয়াম্মী মন হামিদ গোপা कत सुर नूत सफलता अर्जन करार्थ इसलमी अर्थनीति सोमवार बुधवार और शनिवार रत एगारोटे पुन सम्रचार सकाल दस टाय बांगल्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 প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে তিনি বলেন সবচেয়ে মহৎ এবং মহান চরিত্রের অধিকারী জান্ন রাস্তা দিয়ে সবাই মিলে ইমান আলো আব্দার প্রতি তার রসুলের প্রতি সমস্ত বিশ্বের জন্যে রহমত বানিয়ে পাঠালেন শান্তির দূত পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায় صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك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 وَإِ تَسأل عَنهَا حين يُونَزَّل القُرآن تُبدَلَكمم أَفَ الله عَنْهَا واللهَّهُ وَفُور حَرين قدَد سَألَها قَوْم مِن قَدِلكُمْ سَُّ أَصْبَحم بهَا كَافلين ماَا جَعَلَ اللهَّهُ مِن بَحيرَة وَل سَائبَةٍ وَلَا وَصلََةٍ وَل حَ ولا حام من ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا قالوا حسبي ما وجدنا عليه اذانا وَلَ كانَ آبهُم لا يعلمونَ شَيئًا وَلا يهتَدون أَهَ الذيينَ آمن وَوعيك أَ فسَكُم لا يَضكُم مَظَ إه تَديتُم إ الله مجعُكم جميع إ الله مَجعكم جميع الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان إثنان دواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض, إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت دَعْتُ بَيْعُهُ مِمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَن نَّشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَن نَّشْتَرِيَ بِثَمَنٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن مَا اسْتَحَقَّ اِثْنَانِ فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لمن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 সেনিয়াম্মনি না থা صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الطالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا سَيْنَ مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء اله انزل علينا ماء اذا تم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا وآية منك, وآية منك كاو ورزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا لا ان لله و لما حمدا ربنا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 जान कत सुंदर भावे पवित्र कुरान अगणित जीवन के आलोकित कर अल आल कुरान जीवन घनी विधि विधान প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়